ابو صالح ابو صالح على البريه ابو على كل عيش بحلم وخيال يمج يا ربي سحا قو يهل من هاشم هلال ويهل من هاشم هلال نور ابو صالح امل ماكو مثله بالجمال واحنا نهدي شواق حبنا لبو صالح لا محال نهدي عزننا عالي ظل بسمك شمنف ابو صالح حلم سطع نور على البريه الحمسي سطنه على البريه ابو صالح على البريه على البريه يا <تصفيق> لمن صلب بالقاسم صدر للعالم بيان هذه انوار الامام وهذه نفح هذه نفح من الجنان الك عمري وكل حياتي وكل ينابيع الحنان غير ظل لك يا ابو صالح ما لي موطن امان يا بناردس يا ايماني لك اشواقي وسلامي ابو صالح حلمسيه سطع نور على البريه ابو صالح حلمسيه سطع نور على الجميع ابو صالح حلمسيه سلطانو على البريه سلطانو على البريه <تصفيق> كل قلب مشروف في سمك ظل ينطر جيتك يمشي المهج السعاده منك من غابتك عيش ايام الزهيه مني شعر طلعتك سيد وما عجل غيرك تحتمي بشي عسيك انت يا المهدي املها بالخافه تصير ظلها ابو صالح الحلمسيه سطع نور على البريه البريه ابو صالح الحلمسيه سطع نور على الدري وصالح حلمسيه سلطان وهلال البريه سلطان وهلال البريه يا لك كل شيء علم نثر دارب الزهور جاب زغن وهرب المهدي يا بدر البدور المهدي يا بدر البدور مش ما يدور الدهر بيه وهم علي يرجع يدور حبي للموعود تعبت وانا تعبت بالشعور كل انا بعلم حبك سيدي الذكرى تجربه ابو صالح المسي يسطع على البريه ابو صالح المسي يسطع نور على البريه ابو صالح سطع نور على البريه من كلمات, كلمات الشاعر الحسيني فراس الاسدي اعداء الرادود الحسيني علي حيدر التوزيع والهندسه الصوتية محمد جاسم الكربلائي